ذٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُونُ غَيْرَ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا كذبوا بِآيَاتِ رَبِّهِم فَأَنَّ لَكِنَّا نُذْنِبُ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّكَ نَوْمٌ شَرُّ الدَّوَى بِعِندِ اللَّهِ الَّذِي نَكَفَرُوا فَانْغُضُّ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا فَإِمَّا تَسْقَفًا نُّغْبِ فِى الْعَرَبِ فَشَرِّدِ بَيْنَهُم مَّن خَالَفُوهُم لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا لا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدون மி திப يُنْغِبُ نَبِيَّ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ الْكُبَّارِ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ أُمُورَ اللَّهِ وَمَا تنفقوا مِنْ شَيْءٍ فِي ம துஃபி குபி கும்ம لَا துமலமோ